Subhana rabbi Subhana rabbi Subhana rabbi Subhana rabbi سبحان ربي إن ربي جميل بري البرايا يحب الجمال ادي لعيني كل لحظة دليل وحده بديع القلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل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 شفت البحر يلمس خدود الرمال شفت القمر في وسط ليلة كحيل ونجوم يجمعها سهر واحتفال ملتنا ساينها وفني يميل سبحان ربي إن ربي جميل جميل, جميل, جميل برايا ليحب الجمال آه آه واحد البديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي, ربي إن ربي جميل ولا الندى من كل وردة يسير ولا عناق الغيم روس الجبال ولا المطر تتبع شمس الأصيل بين الصبح البهي والظلال كيف أوصف الجنة وهذا قليل <تصفيق> يا ربي ربنا ربي جميل ربنا البرايا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا وحد البديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي, ربي إن ربي جميل الطير يترنم وعنده خليل والبر يتمشى عليه الغزال والحوت يتباهى ودربه طويل بالخيل ما يخفى عليه اختيار ابداع من رب عظيم جليل سبحان ربي إن ربي جميل من البرايا ليحب الجمال ادي لعيني كل لحظة دليل واحد البديع الخلق وفي الكمال سبحان ربي إن ربي جميل Oh, oh, oh, oh.